الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المادة الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أذكر وأكرر السيرة النبوية نبع صافي ومعين ثر وكنز غالي وعطاء متجدد نحن نحدث عن شخصية فذه لم يكن مجرد مصلح اجتماعي ولا زعيم روحي إنما كان نبيا مرسلا معصوما حلقتنا عن قيادته وحنكته صلى الله عليه وسلم وليس مثل من يتحدث عنها لولا أنها دين وعبادة ومتعة للنفس وراحة للضمير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 انت بتحبه بتقتدي به لا يمكن تقلد زول انت بتحبه عشان كده الناس اللي بيقلدوا ناس الكوره وناس الغونه وناس شايفينهم ديل في الشوارع والشباب ديل ديل بيحبون عشان كده قلدهم لو كانوا بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم صدقا لا اقتدوا به فبالتالي مظاهر القياده في حياته صلى الله عليه وسلم وحكمته طيب ما هي المواصفات للقائد أول شيء القائد الناجح الذي يجمع الشتات ذكاء صفة هل يرسول لم يجمع الشتات انظر إلى الجزيرة العربية في عقدين من الزمان استطاع أن يحول رعاه الغنم إلى قواد أمم في عقدين من الزمان جمع القلوب المتنافرة والقبائل المتناحرة انتظموا في عقد الإسلام ورسالته يعملون لهدف واحد تحت قاعدة العبودية الحقة لله سبحانه بله في قيادة أكثر كده الصفه الثانية لا بد يكون القائد ليكون قائدا ينبغي أن يكون بعيدا عن التعصب لو يتعصب ما بينفع قائد وكان النبي عليه الصلاه والسلام عدو التعصب ويقول ابي دعوه الجاهليه وانا بين ظهرانيكم دعوها فانها ممكنه لينتهي لنا اقوام من الافتخار بابائهم او لا يكونون اهون عند الله من الجعلان يا سلام ثالثا القائد المحنك ينبغي ان يتحمل شوف اي ظلم ما بيتحمل ما يبقى قائد اصلا تتحمل شوف تحمل كيف يساهر يتعب يتحمل يساء إليه ويصبر يقول له ذي الخويصر التيمي يعدل فإنك لم تعدل يتعرفه عديل المنافقون يتكلمون في عرضه ودي أسوأ حاجة بتهز القائد لكنه صبر لكنه عفى لكنه تحمل الصفة الرابعة التواضع جيب ليزوا القائد ما متواضع الناس بيكونوا بيتحت تحت بيتنطنوا وزهجانين منه وقرهانينه وذي يجيب الصفه الخامسه أن يكون محبوبا القائد إذا كان محبوبا كان صالحا لأن يكون قدوة كل هذه الصفات تنطبق في النبي سلم القائد المحنك هو الذي يستطيع ان يعرف ميول أصحابه وطبائعهم ويختار الرجل المناسب للمكان المناسب روى البخاري في الصحيح في كتاب العلم عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه يقول أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون شباب أعمار صغيرة قدر بعض قال فمكثنا عنده عشرون يوما شوف ما لقى شنو قال وكان رجلا رحيما بنا يا سلام جوه من محلات مختلفة قال لأخ قررنا أضل النذر قال وكان رجل رحيم بنا فلما راانا أن نشتقنا إلى أهلنا أطفال عندهم ميول سألنا عمن تركنا قالوا له أها خلته قال له أمي واشتكت لي أختي قال فخرج بنا يودعنا شوف ده الطفل انطبعت فيه هذه البصمات قال وكان رجلا رحيما بنا قال مالك فقال لنا إذا حضرت الصلاة شوف علموا ده كل في عشرهم فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم قال وزودنا الأراك نستاق به قائد يعرف الميول يعرف الرغبات يفهم النفسيات يستطيع أن يتعامل معها لو أردنا أن نتحدث عن قيادته وحنكته على المستوى الداخلي شوف جل مدينة شوف الترتيب الدقيق آخى بين المهاجرين والأنصار حيض اليهود عقد الاتفاقات يا سلام أصحابه استطاع أن يجمعهم جميعا وسأحكي لكم موقف يهزني جدا من الأعماق في السيرة النبوية بعد حنين وفي الغنائم قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين وما أعطى الأنصار فوجد الأنصار في أنفسهم شيئا حتى قال قائلهم والحديث في البخاري اعطى اقواما ما زالت سيوفنا ملطخة بدمائهم وصل الخبر النبي صلى الله عليه وسلم القائد المحنك بعالج المشكلات أول بأول بحافظ على الجبهة الداخلية قال يا سعد ادعو لي الأنصار بالله الأنصار كلهم جه لماهم في محل واحده وأحاطهم في حظيرة ومنع أن لا يدخل غيرهم جاء قال للأنصار شنو شوف القيادة والله هذا نبينا قل ليهم يا معشر الأنصار ما قالت بلغتني عنكم وجلة وجدتموها علي في نفوسكم يا معشر الأنصار منوا علي قولوا سوينا لك سوينا لك مؤدبين قال الله ورسوله أمن قال قولوا ألم تأتنا طريضا فأويناك ألم تأتنا عالة فاغنيناك ألم تأتنا ولو قلتم لصدقتم شوف التنقل ده ثبتهم كيف أدهم الحقهم قال يا معشر الأنصار ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي يا معشر الأنصار وجدتم علي في لعاعة من الدنيا تألفت بها أقواما ووكلتكم لإيمانكم يا معشر الأنصار ضرب على أوتار عاطفية حساسة يا معشر الأنصار أما ترضون أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم بالله الأنصار قال لك خدت رؤوسهم في أيديهم وأيديهم على ركبهم وغطوا بالبكاء الشديد يبكون بكاء مرا قال لو لا الهجرة لكنت من الانصار ولو سلك الناس واديا لسلكت وادي الانصار اللهم ارحمي الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار انتهت ازمة داخلية بهذه الكلمات وهذه الفصاحة وهذه البلاغ صلى الله عليه وسلم نعم القائد لما اراد الله جل جلاله أن ينقذ الدنيا من العثرات أهداك ربك للورا يا سيدي فيضا من الأنوار والرحمات خلاصة هذه الحلقة وده فيها رسالة لكل من كان للناس قائدة مدير وزير رئيس مسؤول من اثنين طالما أنت قائد ينبغي أن تتخلق بهذه الأخلاق وأن تتصف بهذه الصفات وهذا الذي يفرق القائد عن غيره ثانيا رسالة إلى كل مقود ينبغي أن تحب نبيكم هذه دعوته وهذا منهجه وهذه أخلاقه وينبغي جميعا أن نحبه وأن ننقاد إلى الذين يقودوننا ولو يبتلان الله عز وجل بهم اسال الله تعالى أن يجمعنا وإياكم مع نبينا والمهاجرين والأنصار في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك محتج